117. وجعلناها رجوما للشياطين 118. وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَحْمَ يوم ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسئل قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يحلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنوا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 ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضوا ما يمسكهم إلا الرحمن له بكل شيء بصير، الذي هو جل دلكم ينصوكم من دون رحمة، إن الكافرون إلا في غرور. أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أَفَمَن يمشي مكبا على وجهه أَهْدَى 117. سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 فلما رَأَوْهُ زُلْفَةً سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون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 فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إِنْ أَصْبَحَ أصبح ماءكم غورا